الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمعنا اليوم ثلاثة أسئلة أسئلة الأجوبة المفيدة التي يجاب عنها فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله السؤال التاسع والخمسون يقول السائل كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدئين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة فقال الشيخ الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة يبتعدون عنهم وعن كتبهم ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم إلى آخر ما أجاب به الشيخ سلام الله أخير القلوب ضعيفة والشبه خطافة هذا هو الأصل الذي بنى عليه السلف رضي الله عنهم تعاملهم مع أهل البدع، الهجر عدم المجالسة عدم أخذ العلم عنهم عدم السماع لهم ومثله أيضا الدخول إلى مواقعهم وقراءة كلامهم ومتابعة مقالاتهم والسمع لهم عبر الإذاعات والقراءة لهم في الصحف والمجلات كل هذا داخل في هجر المبتدع وعدم جواز القراءة له الأمر ليس اختياريا الأمر محرم يحرم عليك أن تعرض دينك للخضر هذا منهج السلف ناحية أهل البدع صحاب الشبهات فمن علمت منه الدعوة إلى منهجه وكل مدرس فهو داعي. وكل من جلست إليه وصار يدعوك إلى منهج فهو داعي يجب عليك أن تهجره أن تبتعد عنه خصوصا إذا كنت من المبتدئين لا علم لك بالحق من الباطل جئته لتتعلم احذر كل الحذر من الذي يقول لك اذهب وخذ العلم عن كل أحد خذ الحق واترك الباطل هذا غشاش هذا غشاش خائن مخادع إذا سمعت شخصا يقول لك هذا الكلام فاعلم أن وصفه غشاش مخادع خائن غير ناصح ما أراد بك خيرا أراد أن يعرض دينك للخطر وأراد أن يضلك عندما تجلس إلى شيخ من أهل البدع تحبه وتأمنه على دينك وتسمع له وأنت فارغ ما عندك شيء لا تعلم شيئا عن الشبهات ولا عن العقائد الفاسدة ما الذي سيحصل لك كيف ستميز الحق من الباطل ولو ميزته سلمنا أنك استطعت التمييز وأنك عالم وجئت لكي تتعلم أن تعلم ما أدري إيش الفائدة من وراء هذا الأمر المهم جئت أنت عالم ما شاء الله عليك وجدت وجلست عند مبتدع تتعلم منه أنت عالم ما تحتاج أن تتعلم عن مبتدع إذا ما هو أحد أمرين إما أن تكون جاهلا أو أن تكون عالما إن كنت عالما فماذا تريد من المبتدع وإن كنت جاهلا كيف ستميز بين الحق والباطل سلمنا أنك عالم وجئت وجلست إلى المبتدع هل أنت أعلم من محمد بن سري؟ هل أنت أعلم من عبد الله بن طاووس هل أنت أعلم من الصحابة والتابعين الذين نهاهم, النبي... نهاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن مجالسة صبيق تعجب من وثوق الناس اليوم بأنفسهم وهم أعظم جهلا وأولى بالجهل وبتلقي الشبهات من سلفهم هؤلاء كلهم قد نفروا عن أهل البدع وخافوا على قلوبهم أن تتلوث بالضلالة أنت تأمن على نفسك كيف حتى لو كنت عالما وذبعت وأطرقت و... وسمحت لنفسك أن تسمع من أهل البدع هل تأمن على نفسك لا أحد يأمن على نفسه علماء كبار ضلوا منهم من ضل إلى الزندقة ومنهم من ضل إلى الاعتزال وإلى التجهم وإلى التمشعر وغير ذلك تصوف طرق كفرية ضلالية بشكل أوضح من عين الشمس وظلوا وهم علماء ألا يكفيك هذا كله أن ينفرك عن مجالس أهل البدع وأهل الضلال وأهل الكفر والسمع لهم عجيب والله والله تعجب يا أخي من هوان الدين دين الشخص في نفسه كيف يسمح أن يعرض دينه لمثل هذه الأخطار؟ لا المشكلة في يأتيك بعد ذلك ما رد على هذه الشبهة قال فلان كذا ايش الرد عليه ومن قال لك تعرض نفسك للشبهات حتى تبحث بعد ذلك عن الردود ونحن سنتابع من ولا من بحر من الشبهات موجود في الساحة سترد ماذا ولا ماذا ابن القيم رحمه الله لما أكثر عرض الشبهات على ابن تيمية قال له ابن تيمية قاعدة عامة لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتلقى كل شيء خلاص ضعه جعله كزجاج لا يدخله شيء وينه الأمر؟ هذا الأمر لا ينتهي والنصيحة الأولى انت أن لا تعرض سمعك للشبهات لكن إن حصل وقدر الله عليك وسمعت شيء فاجعله قلبك كالزجاج لا يمتص كل ما يأتيه هكذا ينبغي أن يتعامل طلبة العلم بل والعلماء أيضا مع أهل البدع الهجم فقط سلامة دينك لا يعدلها شيء دينك مبني على الاتباع تعلم منهج السلف الصالح رضي الله عنه خلاص نعم وفضل الحمد لله أنت على بين من دينك ما تحتاج إلى الطرق والخرافات الدين ليس بالعقل وليس لمن غلب الدين اتباع احفظها جيدا الدين اتباع ركبت على عقلك المسألة الدينية أم لم تركب لا يهم المهم أن السلف كانوا على هذا خلاص انتهى الأمر عقلك له منتهى ينتهي إليه لا يمكن أن يتجاوزه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله العقل له منتهى كمنتهى البصر قاله رحمه الله كلام حق عقلك لا يستطيع أن يدرك كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل له منتهى ينتهي إليه أما السؤال الذي بعده. فيقول كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأرض هذا قد تقدم الحديث عنه مناصحة ولاة الأمور علنا وراءها مفاسد مفاسد كبيرة وراءها انتهاك أعرار سفك دماء ذهاب أموال انتشار الفساد والضياع في الدول تعريض الدول للاحتلال الخارجي لأعدائه مفاسد كبيرة وضاخمة جدا لذلك نهى السلف رضي الله عنهم عن مناصح تولات الأمور علنا واطعن فيهم علنا، لأن هذا يؤدي إلى ما ذكرنا ومن ذلك حتى المسيرات السلمية قلت لك مسيرة سلمية ما في شيء اسمه سلمي سيخرج في هذه المسيرة كل من هب ودب سيخرج الحزبيون سيخرج أصباح أصحاب المصالح الذين يريدون الفوضى أصلا هل تستطيع أن تضبط هذا؟ مستحيل أداك عن أنها طريقة من طرق الكفار أصلا لكن مفسدتها أيضا راجحة فلا يجوز هذا نحن لا ندافع عن الحكام لا ندافع عن ظلمهم عن فسادهم هذا أمر لا يختلف فيه موجود واضح كعين الشمس ما يحتاج أن نذكر لكننا نختلف معك أيها الحزبي في طريقة علاج هذا الأمر الطريقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر مناصح تولاة الأمور بالسر أرسل إليهم الرسائل كلمهم وإذا جاءتك الفرصة أن تلتقي بهم كل رجلا عندها أظهر رجولتك وشجاعتك تكلم معهم بينهم صحهم هكذا تكون مناصحة لات الأمور لأن هذه الطريقة ليس من وراءها المفسدة التي ذكرنا وهذه طريقة السلف رضي الله عنهم وقد قدمنا الكلام في هذا الأمر السؤال الذي بعده يقول لقد انتشرت لله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ هذا كلام الحزبي يريدون الصد عن سبيل الله لا يريدون من أصحاب المنهج المستقيم أن يقفوا عثرة في طريقهم وفي طريق تحزبهم وفي طريق دعوتهم إلى إثارة الفتن والفوضى في المجتمعات فهم يريدون تحزبا مبني مبنيا على التكتل والتجميع من غير أمر بمهروف ولا نهي عن منكر ولا مناصحة ولا بيان حق من باطل ثم إذا كان الأمر كما يزعمون أن هذه الدعوة هي التي تفرق انظروا إلى حالهم الآن هل هم مجتمعون؟ هل اجتمع الحزبيون مع بعضهم؟ أم تقاتلوا وتذابحوا فيما بينهم؟ خاصة في الدول التي حصلت فيها فوضى يقتل بعضهم بعضا بالأسلحة ويتحاربون مع بعضهم مع تركهم لعدوهم الأصلي وهو يطير قاتلهم ويحاربهم ترقوه وتتضاربوا في بعضهم أو في سوريا لا ننظر إليه هذا السلفيون لا علاقة لهم بما يحدث بينهم هل اجتمعوا هل توافقوا على أدوهم كذب في كذب أصحاب هذا المنهج يريدون اجتماعا على الحق لأن هذا هو الذي يجمع المسلمين هذا التكتيل والتجميع الذي يصنعه المبتدعة تكتيل كاذب مبني على مصلحة دنيوية إن وجدت أو فقدت تفرق وتشتتوا وقاتل بعضهم بعضا عليها وهذا الواقع الذي نراه ظر إلى حالهم في أفغانستان وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها لأن الاجتماع على الدنيا لا يدوم مصلحة والمصلحة هذه تختلف في وقت وتجتمع في وقت اجتماع باطل الاجتماع الحق النظيف الصافي الاجتماع الدائم هو الاجتماع على الحق والذي يبتدع هو الذي يفرق كلمة المسلمين ويشتتهم ويبعدهم عن الحق ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الواحدة هي الأصل ثم جاء المبتدعة وفرق المسلمين ببدعهم وضلالاتهم وولائهم وبرائهم على البدع والضلالات هذه حقيقة الصورة الناس اليوم إذا رأوا السن يحذرهم من البدع والمبتدع يقول أنت تفرق الأمة المبتدع هو الذي فرق الأمة انشق عن جماعة المسلمين ففرق جمعهم ووالى وعاد على هذا ولكن الناس من جهلهم طلبوا الحقائق فليترك المبتدع بدعته وليأتي وليجتمع معنا على السنة وينتهي كل شيء ويحصل الاجتماع المطلوب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالمفرق هو صاحب الباطل فرق كلمة أهل الحق عندما ابتدع وضل فأخذ معه من أخذ من أهل الحق وصاروا ظلالا معه على نفس منهجه وطريقته ففرق المسلمين ووقع بينهم ما وقع اقرأوا التاريخ وانظروا من هو الذي فرق المسلمين من الذي تسبب بسفك دماء المسلمين ستعرفون عندها والله المستعان نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك